نعم أحسن الله ليكم وبارك فيكم نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل ما حكم لبس كمامة, كمامة الأنف قبل وأثناء الإحرام مر معنا الـ الـ الكلام على الكمامة فيما ذكرته من نقل عن الشيخ رحمه الله تعالى و أيضا الأثر الذي مر معنا ما فوق الذقن فهو من الوجه وأن المحرم لا يغطي وجهه فالاصل أن لا تستخدم هذه الكمامات لا يستخدمها المحرم أما قبل الإحرام قبل الإحرام لا حرج لكن الكلام على وقت الإحرام كونه محرما وهو منهي عن تغطية وجهه ورأسه بملاصق نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل نحن في ثاني ذي الحجة فهل يجوز تقليم الأظافر وحلق الشارب ونتفو الإبط لمن أراد الحجة والعمرة إذا كان يريد أن يضحي إذا كان أن يريد أن يضحي عند أضحية عنه وعن أولاده فهذا الوقت ينهى فيه عن تقليم الأظافر وأخذ شيئا من الشعر لحديث أم سلمة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره وبشره شيئا فلا يأخذن من شعره وبشره شيئا أما إذا كان لا ليس عند أضحية ليس عند أضحية مثلا غير قادر مثلا على الاضحيه وليس عند أضحية فلا يشملها الحكم هذا خاص بمن أراد أن يضحي ولا يشمل أيضا من يضحي عنه مثلا المرأة التي زوجها سيضحي او البنت التي والدها سيضحي او الولد الذي والده سيضحي هؤلاء ياخذون من اطفالهم لا حرج عليهم لان هذا خاص بمن اراد ان يضحي نعم احسن الله اليكم كثرة الاسئله عن الصيام هل ممكن يبدا من الان وفي المدينه صيام ثلاث ايام صيام الثلاثه ايام في الحج صيام ثلاث ايام في الحج اذا دخل في الحج وفي أعمال الحج صوم هذه الثلاثة أيام إن تمكن أن يصومها قبل يوم عرفة صامها وإلا يصومها في أيام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر نعم أحسن الله لكم يقول هذا السائل ما الأولى أن أحج عن نفسي أو وأوكل شخصا يحج عن جدتي أم أحج عنها بنفسي إذا كنت حججت عن نفسك وتريد أن تحسن إلى جدتك ففعل ذلك ومن من البر بها أن تقوم بهذا العمل بنفسك معتنيا به وإن حجدت عن نفسك ووكلت من يحج عن جدتك فهذا أيضا من إحسانك إليها نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل شخص قام بزيارة بأداء العمرة ثم بعد ذلك زار مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ورجع مرة أخرى إلى مكة بدون إحرام هل عليه شيء؟ نعم إذا كان جاء إلى المدينة بعد أن اعتمر ثم أراد أن يذهب إلى مكة لا بد أن يحرم من الميقات لا بد أن يحرم من الميقات لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد مكة بحج أو عمره وهذا خرج من المدينه يريد مكة بحج فكان يلزمه أن يحرم من الميقات كان يلزم أن يحرم من الميقات وإذا أحرم من مكة يكون ترك واجب الإحرام من الميقات ولهذا ينبغي أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه ويرجع إلى مكة محرما نعم أحسم الله ليكم من رمى ونحر الهدي ثم بعد ذلك تحلل التحلل الأصغر هل له ذلك من رمى ونحر الهدي عرفنا أن النحر لا علاقة له بالتحلل أن النحر لا علاقة له بالتحلل وهل يتحلل بواحدة مثل أن يرمي الجمار هل يتحلل به يعني بواحدة بعد أن يرمي جمرة العقبة هل يكون بذلك قد تحلل التحلل الأول في هذا قول قوي لأهل العلم وأنه يكون قد تحلل التحلل الاول بالرمي بالرمي وحده والاحوط أنه إذا رمى وحلق يكون بذلك التحلل بعد ذلك يبدأ بغسل بدنه والتطيب واللبس ويذهب لطواف الزيارة على هذه الصفة كما مر معنا في الآية الكريمة ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل ماذا على من سعى بين الصفة والمروى ستة أشواط فقط وتذكر ذلك بعد أربعة أيام بقي عليه هذا الشوط يأتي به بقي عليه هذا الشوط يأتي به نعم يحتاج المحرم في مزدلف ومينة إلى بطانية قد يضطر إلى الدخول فيها ربما الحاجة إلى ذلكم أشد في المزدلفة الحاجة إلى ذلكم أشد في المزدلفة آآ آآ لأن في, في من الأمر أما أيام التشريق فالغالب في الحجاج أنهم قد تحللوا فيغطي رأسه ولا حرج لكن الكلام على ميناء على مزدلفة ليلة العيد فتلك الليلة إذا كانت شاتية وفيها الهواء البارد ويخشى النام ولم يغطي راسه أن يصبح مزكوما ومصابا بإعياء وتعب يجوز له في تلك الليلة أن ينام ويغطي رأسه يجوز له أن ينام ويغطي رأسه حتى لا يحصل له الضرر لكن عليه أن يفدي فديه أذى أن يفدي فديه أذى وهو مخير بين ثلاثة أمور يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح بحشات لفقراء الحرم كما قال الله ففديه من صيام أو صدقة أو نسك ولا يحمل نفسه يعني لا يتحامل على نفسه يتصدر ربما يتعرض للأذى إذا كان يعلم من نفسه أن الهواء البارد إذا نام يضره ويسبب له الزكام والتعب لا يتحامل على نفسه وينام على تلك الحال بل يغطي رأسه ويفدي فدية الأذى وهو مخير بين الأمور الثلاثة نعم أما غير تغطية الرأس يا شيخ سائر الجسد إلا الرأس أما, أما سائر الجسد يغطيه ولا حرج سائر الجسد يغطيه ولا حرج يغطيه بالبطانية بلحاف لا حرج عليه يغطي سائر بس جسده لا حرج الكلام على تغطية الرأس نعم. أحسن الله ليكم يسأل عن حديث أوتر فإن الله وتر يحب الوتر ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر وجاء عنه أحاديث عديدة في التغيب في الوتر والمحافظة على الوتر وقد قال أبو, أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها أن أوتر قبل أن أنام عنه عليه الصلاة والسلام في الوتر والمحافظة عليه أحاديث عديدة نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل إذا حاضت المرأة قبل أن تحرم ولن تطهر إلا في اليوم الثامن أو التاسع فما الأفضل لها أن تحرم قارنة أم مفردة القران أفضل, أفضل لها إذا كانت تصل عن هل تحرم قارنا أو مفردا العمل واحد والقران أفضل لها القران أفضل لها نعم تتكرر الأسئلة كثير عن حكم أداء العمر بعد الانتهاء من الحج الأصل في الاعتمار أن, أن, أن تدخل إلى مكة معتمرا أن تدخل إلى مكة معتمراً ففي في, في ذهابك هذا إلى مكة تعتمر و و وتحج ثم إن يسر الله سبحانه وتعالى لك مجيئا آخر إلى مكة تأتي بعمرة أخرى نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل يكفي هدي واحد عن رجل وامراته وامرأته إذا كان بدنه أو بقرة يكفي عنه وعن امراته وخمسة معهم أيضا أما إذا كانت شات فلا تكفي إلا عنه وحده ويشتري شاتا أخرى عن زوجته نعم. حسن الله ليكم يقول رجل يريد أن يذبح عقيقة عن ابنته التي تبلغ من العمر 27 سنة، فهل يجوز له أن يستبدل ذلك بصك الهدي؟ هل يجوز؟ كأنه يستبدل الهدي. يعني يسأل هل يجوز أن يشتري الهدي وينويه عقيقة؟ هذا إذا كان لأن هي مقسمة عندهم. هي مقسمة عندما. يشتري الهدي في الجهة المخصصة لمشروع الهدي والأضاحي باشراف الدولة وولاة الأمر فهذه مخصصة عندهم في قسم للهدي وفي قسم للأضاحي وفي قسم للدم الذي على بعض الحجاج بسبب ترك واجب أو تقصير في عمل واجب نعم. أحسن الله يسأل عن رفع اليدين بعد رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة المكتوبة لا يؤثر فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. والماثور عنه صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة التسبيح والتهليل والذكر وقراءة آية الكرسي وقول الله أحد والمعوذتين ولم ينقل عنه. عليه الصلاة والسلام أنه بعد أن يسلم يرفع يديه ويدعو لا بمفرده ولا أيضا مع الصحابة فهذا شيء لم ينقل عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أحسن الله ليكم يقول السائل من اضطر من يضطر للخروج أو للتعجل كونه كان مع شركه فهل يجوز له ذلك الشرك مطالبة اصلا. بما يطالب به الحجاج من اتمام عمل الحاج مطالبون بذلك ويجب عليهم ان يتقوا الله سبحانه وتعالى في حجاج بيت الله الحرام وقد اخذوا عن كل حاج يعني اموالا مربحة تكون لكثير من هؤلاء فليتقوا الله في حجاج بيت الله الحرام حتى يتموا عملهم ومناسكهم الحاج ربما أنه أخذ خمسين سنة ستين سنة يجمع أو أربعين سنة يجمع القليل والقليل حتى تهيى له ما يكفيه للحج ثم يسلم لهذه الشركة وتأتي به وتختصر عليه وقت الحج لماذا الواجب عليه من يتق الله سبحانه وتعالى ويعطي الحجاج الفرصة الكافية لإكمال عمل حجهم نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل يجوز أن انيب في الرمي غير الحاج لا يجوز لا يجوز إنابة الإنابة في الرمي إلا من كان حاجا ولو أناب غير حاج لا يجزئ الرمي ولا تصح تلك الإنابة ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى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 اللهم،, اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين واكتب إلهنا الصحة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين اللهم, اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور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 ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا ان استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى اال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى اال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى اال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى اال ابراهيم انك حميد مجيد وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين